سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذاعي مامون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثامنة بعد المئتين من سورة البقرة بعد أن شرح الإمام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم صدق الله العظيم إلى آخر الآية فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي شرح الإمام ما قاله العلماء في السلم والسلم فقال إن بعضهم جعلهما بمعنى واحد وبعضهم الآخر فرق بينهما فقال إن السلم هو الإسلام والسلم هو الصلح وأضاف آخر أن السلم هو الاستسلام ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام ثم شرح الإمام بعد ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم صدق الله العظيم أي لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه فإن اتباع السنة أولى بارك الله فيك ولدي هيا هيا إلى كتاب الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم, صدق الله العظيم فإن زللتم أي تنحيتم عن طريق الاستقامة وأصل الزلل في القدم ثم يستعمل في الاعتقادات والاراء وغير ذلك يقال زل يزل زللا وزللا وزلولا أي ضحضت قدمه وقرأ أبو السمال العدوي زللتم بكسر اللام وهما لغتان وأصل الحرف من الزلق والمعنى ضللتم وعشتم عن الحق وقوله تعالى من بعد ما جاءتكم البينات أي المعجزات وآيات القرآن إن كان الخطاب للمؤمنين فإن كان الخطاب لأهل الكتابين فالبينات ما ورد في شرعهم من الإعلام بمحمد صلى الله عليه وسلم والتعريف به وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذم أعظم من عقوبة الجاهل به ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافرا بترك الشرائع وحكى النقاش قال إن كعب الأخبار. لما أسلم كان يتعلم القرآن الكريم فأقرأه الذي كان يعلمه القرآن فاعلموا أن الله غفور رحيم فقال كعب إني لا أستنكر أن يكون هكذا ومر بهما رجل فقال كعب كيف تقرأ هذه الآية فقال الرجل فاعلموا أن الله عزيز حكيم فقال كعب هكذا ينبغي. وقوله تعالى عزيز أي لا يمتنع عليه ما يريده. وقوله حكيم أي فيما يفعله. والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زرل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم هل ينظرون يعني التاركين الدخول في السلم وهل يراد به هنا الجحد أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة نظرته وانتظرته بمعنى والنظر الانتظار وظلل جمع ظلة في التكسير كظلمة وظلم وفي التسليم ظللات وأنشد سيبويه إذا الوحش ضم الوحش في ظلالتها سواقت من حر وقد كان أظهر وظلات وظلال جمع ظل في الكثير والقليل أظلال وفي قراءة عبد الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام قال قتاده الملائكة يعني تأتيهم لقبض أرواحهم ويقال يوم القيامة وهو أظهر وقال أبو العالية والربيع تاتيهم الملائكة في ظلل من الغمام وياتيهم الله فيما شاء وقال الزجاج التقدير في ظلل من الغمام ومن الملائكة وقيل ليس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه وتعالى وإنما المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه وقيل أي بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل مثل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وذلك في سورة الحشر أي بخزلانه إياهم وقد يحتمل أن يكون معنى الإثيان راجعا إلى الجزاء فسمي الجزاء إثيانا كما سمى التخويف والتعذيب في قصة نمروذ اتيانا فقال تعالى فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وذلك في سوره النحر وقال في قصه النظير فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وذلك في سوره الحشر وقال وان كان مثقال حده من خردل اتينا بها صدق الله العظيم وإنما احتمل الاتيان هذه المعاني لأن أصل الاتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى الشيء فمعنى الآية هل ينظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاض معهم وكما أنه سبحانه وتعالى أحدث فعلا سماه نزولا واستواء كذلك يحدث فعلا يسميه اتيانا وافعاله بلا آلة ولا علة سبحانه وتعالى وقال ابن عباس في رواية ابن صالح هذا من المكتوم الذي لا يفسر وقد سكت بعضهم عن تأويلها وتأولها بعضهم كما بكرنا وقيل الفاء بمعنى الباء اي يأتيهم بظلل ومنه الحديث يأتيهم الله في صورة أي بصورة امتحانا لهم ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء في القرآن والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال لأن ذلك من صفات الأجرام والاجسام تعالى الله الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرا والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض سمي بذلك لأنه يغم أي يستر وقرأ معاذ بن جبل وقضاء الأمر وقرأ يحيى بن يعمر وقضي الأمور بالجمع وقول الجمهور وقضي الأمر فالمعنى وقع الجزاء وعذب أهل الأصيان وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ترجع الأمور على بناء الفعل للفاعل وهو الأصل دليله قول الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور وقوله إلى الله مرجعكم وقرأ الباقون ترجع على بنائه للمفعول وهي أيضا قراءة حسنة دليله قوله تعالى ثم تردون وقوله ثم ردوا إلى الله وقوله ولئن رددت إلى ربي والقراءتان حسنتان بمعنى والأصل الأولى وبناؤه للمفعول توسع وفر والأمور كلها راجعة إلى الله قبل وبعد وإنما نبه بذكر ذلك في يوم القيامة على زوال ما كان منها الى الملوك في الدنيا والان ننتقل الى الايه التالية ويا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سالبني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب صدق الله العظيم قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة سل من السؤال بتخفيف الهمزة فلما تحركت السين لم يحتج إلى ألف الوصل وقيل في سقوط ألف الوصل في سن وثبوتها في وسن عند العرب وجهان أحدهما حثفها في إحداهما وثبوتها في الاخرى وجاء القرآن الكريم بهما فأدبع خط المصحف في إثباته للهمزة وإسقاطها والوجه الثاني أنه يختلف إثباتها وإسقاطها باختلاف الكلام المستعمل فيه فتحذف الهمزة في الكلام المبتدا مثل قوله بني إسرائيل وقوله سلهم ايهم بذلك زعيم وثبت في العطف مثل قوله تعالى واسال القريه وقوله واسالوا الله من فضله قاله علي بن عيسى وقرا ابو عمرو في روايه ابن عباس عن اسال على الاصل وكم في موضع نصب لانها مفعول ثان لاتيناهم والمراد بالآية كم جاءهم في أمر محمد عليه الصلاة والسلام من آية معرفة به دالة عليه قال مجاهد والحسن وغيرهما يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من فلق البحر والظلل من الغمام والعصا واليد وغير ذلك وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤالهم على جهة التقريع لهم والتوبيخ وقوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت لفظ عام لجميع العامه وإن كان المشار إليه بني إسرائيل لكونهم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمة الله تعالى وقال الطبري النعمة هنا الإسلام وهذا قريب من الأول ويدخل في اللفظ أيضا كفار قريش فإن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم نعمة عليهم فبدلوا قبولها والشكر عليها كفرا وقوله تعالى فإن الله شديد العقاب خبر يتضمن الوعيد والعقاب مأخوذ من العقب كأن المعاقب يمشي بالمجازات له في آثار عقبه ومنه عقبة الراكب وعقبة القدر فالعقاب والعقوبه يكونان بعقب الذنب وقد عاقبه بذنبه والله تعالى أعلى وأعلم بارك الله في الإمام وشرحه إنه دائما يفيدنا في كل كبيرة وصغيرة من مسائل آيات الكتاب الحكيم نعم يا بني الآن قم إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل لقاءنا مع الكتاب الجامع لأحكام القرآن ومولانا الإمام القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنزَلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم